يا زكيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا يا زكيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا